Allah akbar. Allah akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahman al-Rahim. Malaikin yom dim. Kanabudu Ia, Kana'sti'in. Ehdin al-Cirat al-Mustaqim, Cirat al-Ladin. An-Namta'Alayhim, Ghair al تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً وبالوالدين إحسانه وبالقرباء واليتامى والمساكين. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلِمُ مِنْ فَقَالَ ذَرَّ وَإِنْ تَكُوْهُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤَتِمِ الْلَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا dan bagaimana jika kita datang dari semua umat yang berharga dan kita اصْصَوَّرَ الرَّسُولُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَأُمِرَ بِغُسْلِهِنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ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 ولم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدام وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم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 من قبل أن نطمس أجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لا عند أصحاب السبت إن كان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي